وعجيب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ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 وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون وذكر عبدا هذا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة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 خصمان سمعنا بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ ما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر ألو الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ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 أن حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص.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 من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين